السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد وعليق بذاته وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلاة والسلام من تلعقان بذاته كريمة وبعد فالله أسأل لي أن يفقه ما في ديننا وأي علمنا ما ينفع وأن ينفعنا ما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تؤذينا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجعلنا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في رزقك وخروج من كل هم وضيق ولنسألك ربنا السطره الدنيا والآخره اللهم انا نسألك السطره الدنيا والآخره اللهم انا نسألك السطره, الدنيا والآخرة, إنا نسألك السطرة الدنيا والآخره امين, آمين وصلوا على أخوات المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النبأ ومزيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعل لعلمها يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين اذمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد وصل بنا الحديث عن أهل الجن إذ أن هذه السورة الكريمة قد تحدثت عن أهل النار وما يلقون فيها جزاء وفاقة على أعمالهم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 وهناك من لا يجدي معه الترغيب ولا يجدي معه إلا ترغيب ولذلك قلنا هذا حتى اسلوب تغباو ينبغي أن تجمع لأبنائك بين ما يرغبهم وما يرغبهم فإذا لم يؤثر فيه الترغيب أثر فيه الترغيب والعكس من هنا جاء الحديث عن أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل جنة، والله أسأل أن نكون من أهلها. فجاء الحديث عن أهل جنة بداية من قول الله تعالى: إِنَّ الْمُتَقِينَ مَثَالَهُ وتحدثتم مع حضراتكم في نهاية المحاضرة أصدقاء، وقلت: إن وصف الطقاء هو أرق الأوصاف التي من الممكن أن يوصف بها. عباب الله المؤمنين وكلمة التقوى هي كلمة جامعة لكل خير طاربة لكل شر فالتقيم اجتمع فيه الخير كله وابتعد عن الشر كله وبهذا أخذ الوقارية لنفسه من النار ومن عذاب الله فالتقيم هو الذي صحت عقيدته وصح قوله وصح عمله ونسأل الله أن نكون من عباده الأذقياء ولذلك قالها الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله وقلت لكم إن خير ما ينصح به المسلم أخاه المسلم فليقول له اتق الله اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب يا أمين يا رب هؤلاء المتقون الذين أصلحوا العقيدة وأصلحوا القول وأصلحوا العمل هؤلاء الذين ألزموا أنفسهم كل عمل صالح وتجنبوا كل عمل طالح كان لا بد وأن يوفيه الله سبحانه وتعالى أجورهم كما وعد وأنتم تعلمون علم اليقين الذي يبرز منكم علم العقيدة يعلم في قضية الوعد والوعيد. في قضية الوعد والوعيد. الوعيد هو يعني تحديد عقوبة للمخالف، والوعد تحديد أجر للطاع الوعيد لا يكون إلا بشار والوعد لا يكون إلا بخير. بخير. تعلمون هذه القضية علم يقين عند علماء عظيمة قالوا الله وعد وأوعد. ليس كذلك. يعني صدر منه وعد وصدر منهم وعيد من الله سبحانه وتعالى تهديد لأهل المعاصي وجزاء وخير لأهل الطاع فصدر من الله وعد وعيد في قضية الوعد والوعيد لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه تحقيق الوعد فإذا وعد فهو ها. لا يخلف لا يجوز حق الله أن يحدى وأن يخلف فتلك نقيصات لا يجوز بحق الله أبقى في قضية الوعيد طيب لم يجي ربنا يصدر وعيدا للزاني للسارق للمرابي لكذا, لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا هل يجوز له أن يخلف وعيده الإجابة نعم طيب ده ما اعتبرش تخلف الوعيد قالوا لا ده بالعكس هذا من الكرم ومن الرحمه من الكرم ومن اليد ومن الرحمه كنا <تصفيق> قلنا لو عندك مدير في العمل وجي قال لك اللي هيجي بدري هديله 10 جنيه واللي هيتاخر هخصم منه 10 جنيه لو جه بدري وما ادلاش ده شيء كويس مش كويس يبقى لابد أن يوفي بوعده إن كان رجولا محترما طيب اللي بيجي متاخر بقى ووحدا يقول له ما علينا وقال له هبصر منك سمينك ما خفمش قال له يا شيدي مش خاص منك دعيب فيه ولا تقول ايه والله يا رجل كريم نظار الله يا رجل طيب محلال اه مش كده ولا ايه ولذلك الشاعر يقول وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف وعيد عين الكرم بقى إن أنا أنجز وعد واخلف الويه الوعيه ومن هنا ما سوف يأتيك في الآيات القادمة هو منجز واقعي لا محارف لأنه ذاكي تحت بند بندل الوعد بقى؟ بقى؟ فشوف بعض بنا وعد المتقين بإيه ونشأل الله أن نكون منهم فقال واستخدم حرف التوكيد إن, إن. إذن ده شيء لا يخلق ولا بد أن يقول إن للمتقين إيه عمد المفازة علماء اللي التفصيل واللغة أمسكوا هذه الكلمة وهي كلمة مفازة قال له يعني إيه مفازة هذه أول حالة أخدها التقل إيه بقى مفازة خلاص، فالبعض قال إن مفازة مصدر، والبعض قال إن مفازة إيش لمكان؟ برضو نمش لسه مش الأمور مش واضحة، يعني يعني، فلو قلنا إن كلمة مفازة مصدر ده لأن ممفزه يقولون فاز فوزا وفازة مفازة، خلاص. فمعنى هذا أن الله حينما قال إن للمتقين مفاذا أي سيفوزون مفاذا والفوز لا يكون إلا بكل إيه؟ إلا بكل خير إلا بكل إيه؟ خير خلاص ده معنى أنها إيه؟ مصدر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة الأجمعين قال لا إن للمتقين مفاذا أي متنزها والمفاز ده اشار الى المكان المتنزه متنزهه يبقى ان للمتقين مفاز اي متنزه يتنزهون فيه ويحصلون فيه على الفوز يبقى ده اسم المكان اللي هي اللي هو هيكون ايه بقى اللي هو هيكون اللي فيه ونحصل فيه على على الفوز الى ذلك الجنه الله سماها فوز فذلك الفوز العظيم إبقى فقال إن للمتقين مفاز أي متنزها يبقى مفاز له اسم مكان وهو اسم الجنة التي ستكون متنزها لي ولا ننتقل فيها كيف ما شئنا نتمتع فيها بكل ما فيها وهكذا إبقى هي هتكون إيه قال وهذا التفسير هو الأرضح ليه قالوا يؤيده ما بعده اللي هو ايه بقى حدائق واعلام الى متنزه متنزه بقى اهو هتتنزه في ايه بقى قال اه الجنه بس عم ربنا يكرمنا وياتك تتمتع فيها بقى بالنظر إلى الماء العذب والخضره والوجه الحسن نسأل الله لنا ولك الايه الجنه طب الجنة هتكون فيها ايه الحدائق طب الحداق ليه ايه الجمع حديقه طب ايه هي الحديقة؟ قالوا كل مستان تحوطه الاشجار المستان اللي تحوطه الاشجار يبقى اسمه ايه يبقى اسمه حديقه يعني الجنه بقى يا عم عباره عن حدائق بساتين تحطها الايه الارض جواها بقى يعني مش عايز أقولك ما لا عين رقت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه ضر ولذلك صلى الله عليه وسلم السلام لنبياتي ويحدثنا عن أشجار الجنة هذا عديث يقول إن في الجنة شجرة شابها المصدر الجنة يشير الراكب مش الماشي الراكب تخيل الراكب أين كنت حكركا فرص مهر طيارة إذا أمت تحسبها حسبها اذهب بعقلك كيف ماشي يشير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها مئة سنة وليس ايه ما خلص ده شجرة واحدة الآرض ما للأشجار اللي هاتب فيها عملة ازاي قال لي انت ارضا يعني زي ما قولنا ايه ما لا عين امرأت ما تقص على شجر الدنيا ده ولا اذن سمعت ما تسمع ولا خطرك على قلب بشر يعني اللي يتخيله عقلك مش هيجيه شربوا ليه حتى الخيال اللي عندك مش هيجيه مش هيجيه يبقى سير الواتب وفي ضيئها مئة عام ايه لا يقطع لا يقطع ها يبقى حدائق يبقى بساتين تحطها الايه ها الاسجار ما بيش بقى كبر ولا عدم سيارات ولا المناظر المؤذية ولا تمشي تشوف اه اه يعني شولت جباله وكبله زي نشوف دلوقتي ولا العته الموجوده لا, لا يمسك كلام خاطئ يبقى دي حدابقه يبقى انت هتكون متنزه المتنزه ده عن إيه عم حدائق بس خلاص نادي زي ما انت عايز وايه قال واعناب طب الحدائق دي هتبقى مليئه بالاستنار زي ربنا قال فاكهه ونخل وايه ورمان كل علشان تبقى عارف آيات تحدثت عن الجنة جاءت لك بشيء يعني ما جمعت لكش كل شيء ليه؟ حتى تكون في حاجة إلى أن تقرأ الصورة دي تقرأ الصورة دي تقرأ الصورة دي تقرأ الصورة دي, تقرأ الصورة دي ولما تجمع بقى هذا تخيل إيه اللي ممكن يكون موجود في الجنة فهيبقى فيها ها رمال ويبقى فيها معنا هنا بقى زي معك إيه ها حذاء خواه واعنام لو جمع علم جمع علم أهل العلم قالوا اسمع كل فاكهة أعشم الله بها أو جاء ذكرها في القرآن الكريم ينبغي أن تلتفت إليها خلي بالك منها كل فاكهة وذلك زمان لما قلت أنا خططت خطة كاملة عن التين قال في تتفكر كلام دي ولا لا التين اللي ربنا ها تماره صورة في القرآن بإيه صورة تين بإسم واستغلع الصورة بالقسم به والتين اللي هو بالقسم عضبة كاملة على التين اللي هو التين البرشوم بيه. البرشوم هنا فلما رب يقسم به يبقى لازل أخذ بالي منه بقى. يبقى أكيد فيه خير كتير كده لأن الله إذا أقسم بشيء أشار إلى أهمياته وإذا تحدث عن شيء اشار الى ايه الى اهمياته فلازم تهتم بالبسألة دي والضوة طيب التين بقى فاكتشفوا ان التين جمع بين كونه غذاء وكونه شفاء وكونه شفاء وذلك من اعظم الفاكية اللي تأكلها الان والله التين دا وكل منه على قد ما تأكل العصارة بتاعت التين دي يعني ربنا كده يكرمك قمة الشفاء الانسان وصار التين هي أحسن شيء للمعدة. اللي عنده قرح في المعدة ولا عنده التهابات ولا التين لا يا التين يا. لذلك الشاعر قال إيه في التين؟ قال التين يعدل عندي كل فاكهة. تن. إذا من سنى في غصنه الزاه مخمش الواجب تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. التين يا هو بقى ها كل طبعا معبج دلوقتي اخد دوره هو موجود دلوقتي انت ماشي خد اثنين 2 كيلو يلا شدوره كده خلاص كذلك الأمر معنا في العنب ها هنا العنب هون بشوف قال العنب بقى علني ولا ايه في العنب بقى يا عم حباقه انا مشمعن الاعناب يا وما ليش عناب الا لأن العنب له الوان مختلفة وأحجام مختلفة وطعم مختلف العنب يا شعب عندك العنب البنات والعنب البنات وبعمل العنب اللي بيسمون العنب البل وبعمل العنب مشا... كيف والعنب لحمة والعنب ها لصفة والعنب رحمة وخب بقى أيوال فقالوا يا أخي انت حتى ننظر العنب بأنواع ها على الأشخاص رقم واحد تسر الناظرين بس و بص به انت لا هتأكل ولا هتأكل بص له بس تشوب بقى العنب الاحمر والعنب الاخضر والعنب الاصفر متدل كده ورعب بص ولذلك النهار ده بيجيبوه زينة في البيوت ولا مش حاصل هو عامل <تصفيق> لك العنب البلاستيك ده وقعت له العنب البلاستيك ده ام بالك اه فاعملوه في الايه في, في البيوت ليه ليه اللي اشكاله ها ده رقم واحد بس كده انت لو كنت عرفت لسه تصورهم الماضرين يبان خلاص ببالك بقى بايه بطعم وزي كلما تجد انسانا لا يحب العنب اطعامه بحبوه تجد انسانا لا يحب العنب حتى لو زهد في في نوع لازم تعي يأكل الايه الانواع الاخرى وبعدين قالوا العلب جمع بين كونه غذاء وكونه ها دواء العنب اللي هم بيطلعوا منه ها جلوكوز ومش عارف العنب من العنب آه ولذلك الله سبحانه وتعالى معنا في هذه الصورة خصه بالإيه خصه بالإيه بالزك بالزك فباع عملك يا عمد احنا كل كين وكل إيه ها؟ وكل علم وكل رمان كل فاتهة الله سبحانه وتعالى أقسم بها أو ذكرها فيها خير كثير خدها كده فيها خير كثير كثير والسول كذلك يعني لما لما طقوا لف زمان لياجود الذي جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراد أن يختبره شوفوا نبي ولا مش نبي فاستخدم ما عنده من علم ها وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبعد سألوا عن الصراط وبعدين عن أول الناس إجازتهم لا يعد الأول لخش الجن وعادين بعد لا يخشوا جنة قالوا ايه فما تحفاتهم فما تحفاتهم وذلك احنا قلنا لك من كرم الضياف الضيف يكون لهم عند الثلاث تحفة وطعام وشراب لو اردت ان تحقق كرم الضيافة كاملة يبقى له عند التحفة وطعام وشراب مش يبقى له عندك الشاي بت وتحرق قلبه وقلب ال ده يا وده اللي احنا فرحانين فيه عليا الطلاق لم تا جاي تقوم تقول يا راجل حيطلق هيطلق ليه سبحان الله طيب هاجي ما خلاص بقى ده وصل للطلاق يا عم بعد كل الايمانات وبعد عليها الطلاق هي كباتي ايه يا عم طلقتها طلقتهاها شيء اللي تظهر وبين كان رضي يفعل أين كرم الضياب فإذا أردت أن تكون ها كريما يبقى أسحقك كل وجوده الكرم شو بقى الكرم اللي يحدث في الجن وده السؤال اللي سأل ويقول لنا بس الله سأل وبعدين غذاؤهم وبعدين شرابهم على أثر ذلك يبقى فيه تحفة وفيه أكل وفيه, وفيه شراب يعمل فالتحفة كانت إيه؟ التحفة إيه اللي أعبوها عن زي ما تخش بعض البيوتات أول ما تخش روح جيب لك بومبيره كده فيها ها شوكولاتات شوكولاتات مش اللي إيه طبعا اللي إيه تخلط خبطنا في الحيطه وترجع لك ثاني دي شوكولاتة شوكولاتة يعني فتأكلها كده دي شماء إيه؟ تحفة بعد كده يا فرطولة كده ها الغدف بعد ما تتغذل تعمل إيه ها تشربت ما شوفها شقوك إيه؟ ها العصائر ومتاع زي الناس الكريمة اللي جاي بقى ما حاجة صفرة واخد بلد لكن مش اشياء يا بلد خلاص فده قدمة الكارف قدمة الكارف فسبحان الله ليك تحفظ ويحفظ الحاجة اللي يهدالك في الاول بقى يديك بقى تفحايا يديك شكرتايا يديك زي ما يديك دي اسمها ايه تحفظ فلم يشأل صلى الله عليه وسلم فما تحفظهم يوم يقول له ايه زيادة كبد النون اذي صيغ موص زياده كبد النون النون هو الحوت وذمنوني الذابه مغضبه فالنون هو الحوت وزيادة الشيء أعلى ده بعده يقول له ايه زياده كبد النون يعني ايه يعني اعلى كبد بالحوت بتعطيتهم من خش الجنة أول حاجة هتاخدها بؤك هي دي شد أعلى كبد الحوت هذه كانت عايز وقف كانت عايزه وقف لك كده إن أفيد لحم واستخرج من البحر لحم الحوت أطيب لحم في الأسماك لحم الحوت واطيب شيء في الحوت كبده واطيب شيء في الكبد اعلى شوف الخلاصة بقى أعلى ولذلك انت عارف دلوقتي بينزلوا حاجه اسمها زيت كبد الحوت أغلى زيت موجود الجرام مش الشيل الجرام بس شيل فولاذ خلاص ربنا أو النبي لما بيقول هذا الكلام بيكونوش من فراغ مش من فلاغ يب مش من فلاغ يب فهو أعلم ألا يعلم ما الخلق عرف إيه اللي يفيد وأكتر سيء فيه, فيه يعلم هذا سبحانه وتعال سبحانه وتعال فهذه الأشياء إذا ذكرت في القرآن أو في السنة ينبغي أن نلتفت إلى أهمية, أهمية. فهذه الآية تشير لأهمية الله إلى علم يبقى انت دلوقتي انت مروح هتاخد لك كيلو تين وكيلو ايه اينب وان كنت من الموظفين يبقى ربع كيلو تين يقول كيلو اهنب. وربنا يكرمك يعني خلاص المم بخده انت مروح <تصفيق> ودول موجودين الان الحمد لله يبقى حدائق و ايه و ده مش كده فانت طبعا هتاكل وتنبسط وتتفكح حلو الكلام وتتنزه كل جميل كل ده جميل بس انت نعصك حاج الونيس بقى يعني انت وانت بتاكل وانت بتنزل عايز ايه عايز ونيس يعني مع غيره في التعديل مش حلوين يعني لما يجي خروج يتفسحوا يوم يقول له اخي سبحان الله انه غرفنا حاجة النص التاني يعني عايز واحدة معاها تخربوا يلطفوا والضحك والضحكة ده بالحرام في الجنة بالحلال بقى فانت مش هتانا بده دون ونيس لذا انتهب معك وانيس اللي انت بتحتاج إليه دنيا وآخر يعني انت تحتاج إلى هذا الوانيس اللي هو اللي هو والمرأة يعني دنيا وآخر وذلك أي من يصلح يقول لك أنا مش عايز اللي. النساء كذاب وآخر وقد يكون يعني بلغة العصر خلبوس أنا مش عايز يتجاوز بالحلال لكن مستغناش عنه كان في معهم بالآخر بلحظة زي وزير الخربان التلفاني اللي كان موجود عندنا ده كان بتاع الثقافة ده اسمه ايه اه فاروق زيفت ده واخد بلد فاروق اسدقى مرة واشدقى في حلقة كده انا علقت عليها في غوبة بغومة ما كنتش مستنى ما يوقع وتكلم عليه لا غوبة موجودية غوبة بغومة صدفته مذيعة فبتقول له يعني ما تجوزه الحاج لقيته بتجوزه يعني ليه ما مألم تتزوج فده مش عشان هو عازف عن النساء لا ده هو عنده صراحة للنساء فلا الزواج يعني امرأة واحدة تهمت ولا لسه يعني بتجوز فيه وعدة تربطه خلاص لكن مش بتجوز وعمال كلهم اه يعاربت يعاربت ليس هولك راجل يستغني عن النساء وليس هولك امرأة هاي واحدة تقول لك ها. لا مش عايزة تجوز كذاب لأن دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بها بقول له فطرة موجودة فيه وفيك أنك تحتاج لها وهي تحتاج ها إليك أي كلام يقال بحق هذا كاذب كاذب كاذب فأنت محتاج لهذا حتى في الآخرة وأنت يعني تتجلب تتناعم وتأكل وتشرب وحدات لكن أنت محتاج برضو لليح للشق الآخر يا ربي للشق الآخر أه للمر للمر اللي لا غنى لك عنها لا دنيا ولا أخيرة وهي لا غنى لها عنك لا دنيا ولا أخيرة فمن هنا جاء قال الله تعالى حدايق أعنبة معكل ونيس متقبش وكواعبة أتراب كواعب جمع كاعد والكاعد في لغة العرب هي المرأة الناهد التي لم يتدل تدهم ده كده يقولون ده كلام العرب خلاص المراه الايه الناهد ناهض يعني ايه يعني يعني غصن الباء يعني عود مستقيم ما اتلهاش بقى لا كرش ولا ضربة ولا مش عارف ايه ولا ولا مناخير قد كده ولا مش عارف ايه معوج ولا ضخ ولا كلامنا ده ما فيش ما فيش المراه لاهن يعني ايه ها تقييمة يعني باللغة فينا ما فيهاش غلط واشيه. ما فيهاش غلط وذلك قالوا كده بالآخر كده عشان ايه من الناس ما تتطلعش وقاعدت خاصة معنا شباب يمكن لسه ما تجوز فالليا ما فيهاش غلط خلاص ونعبستك اوى على لا لم يتدلى ثديوها طب ايه لم يتدلى ثديوها دي قال لم يتدلى ثديوها لانها لو لديت ولا رباع وذلك المرأة قبل الزواج يغتلب السد لغة هو بعد ما تتزوج وترضع تبتدي بقى ايه يترهل الايه يترهل السد فهذا يعني أنها مستقيمة البدن زي ما اقول ما فيهاش وهذا يعني أنها بك لم تتزوج ولم ترضع اتجوزت ولا رضعت وذلك ربنا وصف فيات في اللغه قال عربا ايه اطراب خلاص. وقال أبكار تبقى بك بك ما فيها شغل في خلاص ده مش كده وبس يبقى دي وكواعد ايه أطرابة, أطرابة يعني قال يعني في سن واحدة جيش تقولي مراتي أحلى من مراتك مراتك دي كبيرة في السن واكبر منك أو مش عارف ايه أو بينك وبينها كم سلس لا كلهن في سن واحد يبقى شكل واحد وسن واحد وما تخافش فيش واحد يغلط في برات يا كله على ريف آه عشان بت... فكلهم ما شاء الله استقام واحدة كلهن أبكار كلهن في سن إيه؟ في سن واحد يبقى كل ما يكذب صفوك في الدنيا اللي تتجوز واحد يطلع فان شعب إيه, إيه, إيه, ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه كل ده في ما مفيش عشان تنظر الى وحدة تالية تقول مصرد فيها ميزة عن المرأة او يا احلى كل ده ما فيش كل ده ما فيش او تشتكي منها عشان فيها عيب كذا كل ده ما فيش كل ده ما فيش والممديني السالة بقى الى كل امرأة فقدت ولدها ولم يتزوج بعد يعني بص تلاقي وحدة بقولتم ده كان كتب كتابه وما هي الجوز ما الحقشي الجوز يا سيبته يتجوز في الجنة ما تلاقيش ما كانش لم يتزوج في الدنيا فيتزوج فين في الاخره وممكن اللي كان اتجوزها في الدنيا دي تطلع عينه وتقول يا ريت ما جوزته ففي الاخر فلاجد لا بد ان تكون في بالنا ها الاخره يا عم لابد لابد لا بد فهيبقى معاك ونيس تنعم به وأنت في حاجة إليه بفطرتك في الجنة، ها ربنا صفه كواعد، يبعرف فيها الكاعد، كواعد وجمع كاعد، وهي ها المرأة الناهض التي لم يتدلّ، أطرابه يعني كلهن في سن ها واحدة، مش واحدة أضب من أعلى طول دا ونعمل زي قبيل وهبيل ما هو مقابل وهبيل، ها قتله الأخ أخاه ليه ها دي أحلى ودي أقل لي ودي أقل حلوة في الجنة فيش هذا الكلام يبقى وكواعب ايه اطراف ودي عمو مش بس اللي هتحرم منه في الدنيا سوف تعوضه في الاخرة بما هو افضل لان ربنا لا يحرمك من شيء في الدنيا الا اذا كان فيه كبر ولذلك لما هيدهولك في الاخرة هيدهولك بلا ايه بلا كبر ياخد بلا كذا فمستعجلش انك اذا اخذته في الدنيا اضرك واذا اخذته في الاخرة لم يضرك فاصبر, فأصبر ومن هنا جاء قول الله تعالى وكأسا دهاقا وكأسا ايه دهاقا الكأس هو الكوب الذي اعد للشراب في الصيصة خلاص احط بقى في اي شرب بقى لكن العرب كانت تستخدمه غالبا ذلك إذا سمعت كلمة كأس انصرفت إلى ليه إلى الخم كانت تستخدمه غالبا في شرب ليه في شرب الخم ولما جاء لإسلام آخر سبحان الله العظيم نفوس العرب قد ألفت الخم وأصبح عندها تلمات يعني شيء لا تستغن عنه لا تستغني عنه أصبح عندها كالماء، ولنالك كان قضية صعبة دل إنه ييجي الإسلام يقول له كف عن الخمر، كف عن الخمر، خلاص فالخمر التي تصنع في الدنيا لا تخلو من كبر نية مذهبة للعقل هذه واحد خلاص مفسدة للبدن. لأن العبارة عن أنك بتستخدم نعمة الله سبحانه وتعالى طمر والعنب والشعير وتخرجها عن نشوف حلاوتها وشفاقها اللي احنا بنقوله ده فتحولها إلى مرض فأصبحت الخمر تسبب فشل كله ووباء الكبد وعد بقى ولا حرف وعد ولا حرف عد ولا حرف لذلك لأ لك قلت لكم يا أخي حتى في أمريكا اللي هي بقى الخمر خلاص يعني طلعوا في سأت من عشر سنين ومطلعين كلام عن الخمر ويعني أبحاث تطبية تقرأها تصبع عشان يقولوا الناس احنا عايزين ونستحق واحد مطلع أمريكا قانون تجريم الخمر ممنوع شرب الخمر ممنوع بيع الخمر ممنوع تدولها وحددوا عقوبة لأنها يضبط سواء بقى أو او شارب او حامل زي ما الاسلام آل. هذا الكلام خلاص وبدأوا يحطوا كمان غرامات يعني عقوبات مدية وعقوبات بالحبس وعقوبات غرامات وبدأت وسائل اعلام في امريكا تتكلم انفقوا ملايين الملايين من الدولارات وجيشوا الجيوش علشان مدول الخمر بقى. وفي الاخر كل ده بقى بالفشل حلاغوا القانون الاسلام وجماله بقى اه والله بجماله بقى ان انت لما تيجي الاسلام يحرم شيئا بيبقى في بالك ربنا والعقوبة الاخروية والعرق الاخرة ده احنا بنتكلم عنه ده بقى ان ربنا عرضت فين في الاخرة فبتهون عليك المسألة لان انت محتاج لعسكري يوقف على دماغك ولا محتاج لكذا ولا محتاج لكذا ولذلك شوف اللي قاعدوا عملوا كل القوانين كل ده الاسلام قضى على الخمر بكلمة واحدة فاجي تنبو سمع على كل مسلم اللي كانت الخمر واسمال خرج وارقها في الطريق العالم فاجي تنبو الكلمة دي وقفته ليه ليه لأنه حاطت في دماغه إن في ربنا حتى رأى عملها في الدرى يبقى فيه ربنا عارف إن فيه عقوبة إخلوية الإسلام حبيبه إنه في البديل اللي إحنا نتكلم عنه إن الشيء اللي هتخرجه في الدنيا وهو مضر وذلك يوجد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فيه في الخمر والبيس في الخمر والبيس فالخامرة مضرة للبدن ده مش كده ومس ده يكفي انها مذهبة للعقل وشوف بقى البلاو اللي بصراتب على ده اللي هيطلق مراجة واللي ممكن يزنب امه بل او الله كانوا كانت تبينه وليو علاقة عليها بصم الجمه اتكلم عن اضرار البلاو اللي ربنا حضرامها دي الاثنين الشبان اللي اموهم انطحر يعني كالشبك انهم امهم مطع... امهم امتعها كانوا في المخدرات والمفترات دي ودخلوا الاثنين جنب امه وهم فقدين الوعي تمام والامة بعدها امتحرت مصيبة مصيبة كارثة بكل المستويات بكل المستويات خلاص فاتجد اللي بيش ويطاعط هذه الاشياء يكفل غياب العقل جاء الوحده كارثة والإسلام يا أخوانا كان له مقاصد أساسية منها زال الحفاظ على العقل زال الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض, والحفاظ على العرض دي مقاصد إسلام اللي هي ما يعود على الناس بالمصطح لأن التشريعات جاء كم؟ لمصالح الناس مقاصد التشريع حفاظ على العقل, العقل. ولذلك اللي أقول لكم الرجل في زمن الإمام مالك الذي رأى رجلا ثملا سكرا سكرا أخذ سلة وأخذ أجمع النجوم يماشي تسلة في الشارع السارع عماله يبص على النجمة فوق كما حدثتها في السارع وشف عقله والدفئ فيصبح العوبة ومضحكة ومضحكة ولذلك صعبنا ده أقسم بالله قال والله لا أضر من الخم ولا أسوأ منها شو بتهزأ, الب... بتهزأ البلاد أدم إزاي؟ بتهزأه بتهزأه بتهزأه خليه هزئ تريب أرضه لعال تلعب به ويبقى مهزلة والعياذ بالله اليابان ال ال الإعلام الفاسد عندنا الإعلام الفاسد عندنا كان بيصورها علينا أمر طبيعي وأمر هذا نشوف في الأفلام زمان كده قال زعل روحي قال هو ده اللي هيدويه وهيعلجه وهي رياحه يعني اعلام خربان زال فلما جينا اثنان مدينة بتعرفت عليها ما جاب لكش في مرة من الامراء ان واحد غمر راح قايم متوضي ومصنر كايات ايه ما حصلتش وكنت موت اموت واشوفها يعني كدامة لقولون كده اموت وقاع في فيلم من افلامنا او مسلسل من مسلسلاتنا اللي جاءت برجل اعتراه الغضب والضيق مولعش سجاره وما شربش كاس لا قام فتوضا وصلى ركعتين وطبعا كنا لما نيجي نقول الكلام ده يقولك لك ايه المتطرفين هم الخمرجيه اللي مش متطرفين الشجرتيه هم المتطرفين ايه ابوه ده هو ده التطار نص فللأزم الشديد هي كده هي كده ولذلك هم يريدون هذا الفساد والإفساد فخلاص بقت الخمرة شيء شيء طبيعي شيء طبيعي ولذلك الله اقتقادل على البغل التخين ده اللي بيمثل اسمه اللي كان بكتوره سابط طب وروح لتمثيل اسمه يحيى زفر ده تثبت في إذاء رجل ولا علقت عليها في حينة برض في إذاء رجل في جمه رجل محترم في الجمالي بيفتش حقيبة واحد لها فيها زباكتين خم فهمنا قال له مش بخان مش خف دين بقى الموجود الخمورجي ما هو خمورجي خمورجي شريب خم هو عاد الإمام الفرع القاضي خمورجي خمر بيع الفطار ده موجود في الرحلة دي فجاي بقى فقال راح يعني طالع من كد الطاقه لمسؤول كبير وراح خليه يكتب مقال في في في, في في في في جريده او مجلة ان التطرف وصل لرجال الجمارك فبقى الراجل الجمرك مش عايز دخل خمره بقى الراجل ايه قال المتضارب واللي كان بقى جايبها ومدخلها دلال المتحضر الحل دي كانت السياسه القذره في عهد القذر اللي كان بيحكمنا وطبعا نكيله بموظف الجمهور نكيله مين نكيله مين فسبحان الله شوف الخمره اللي بتصقع من الناس علم هزء وتخلي الانسان يزني بأمه ها تخليه يجمع نجوم من من السماء وتخليها ترمى في الطين وتخليه يقول الساقط من الكلام وتخليه هذا يعتري على المكيات العامة مش ده بيحدث ويضربوا في بعض الطلبه بعض ممسكات دومسكات مابسكال مفاسد لا عصر له لا عصر له خربوله يملقها ها ده في الدنيا في الاخره بقى هتشربها طب مش معنا ولذلك هنا بقى قال لك هو خد بقى هتشربها ازاي اعرف هتشربها ازاي هتشربها ازاي فربوني ياسف الكأس يقول كأسا دهاقة اش كده كأسا دهاقة خلاص دهاق بعض السلف ومنهم عكريمة قال صافية لا كدر فيها تقوم تبص ليها كده زي الماء الصاف بالضبط مش منقوع برطيش اللي بيعملوه ده يجيبوا فرد الجزم ويعملوها كده دهار زي ما الشعر قال قال كده رق الزجاج ورق الخمر شوف كلمة رق زجاجه زجاج صافي وخمر صافي رق الزجاج ورق الخمر فتشابه وتشاكل الأمر فكانما خمر بلا زجاج وكانما زجاج بلا خمر هيتقول البيا دي في الهوى من شدة صفاء الكاس خلاص هيتقول الكاس فاضي من شدة صفاء الايه صفاء الخام يعني قولي لي انت هتقولوا بقى خلاص فاكلي ما بيقول كده يبقى دي صافية صافية خلاص يبقى خلت من الكدر الحسي ما في كدر حسي الكذر العسي خلاص العفانة والرغاوي والبلة الأزرق اللي انت بتشوفه في البلاوة اللي بيعملوها دي خلاص ده ابن عباس بيقول كأساً ذهاقة يعني يقول كنا إذا استثنا الساق استحسسنا الساق يعني يعني لما شربه والكأس يوضه استحفت الساقي يعني يقولوله ايه سرعة كده املة تاني يروح مش يريب كده كده كده يرضى عايزه ايه ها يتميلش فالساقي كده يا رسول يرضى املة بيستحفتنا قلنا الى استحفتنا الساقي قلنا له داهق لنا داهق لنا اذا يعني ايه يقول ابن عباس ايتابع لنا يبقى تابع لنا يبقى كل ما الكأس في فضة ايه املاها فلما قال الله كأسا دهاقا قال ابن عباس متتابعة لا تنفذ ما انتش عاش شاقي بقى تشرط لقاية مالك تشرب لقاية مالك تشلسة بقى واحد ما تقول لك كبزة وقق عليك ولا كوب ولا لا, لا لا لا لا طب, طب ما تتشغل بتمل يعمل يبقى دهاقا يعني ايه ها؟ متتابعة متتابعة شيء جميل والله يبقى خالص من القدر الحسي وتجلى فيها قدرة الله في التتابع بحيث كلما شربته ها امتلأت وتتابعت هتنفض يا عم مش هتنفض يا عم قال تعالى بقى لسه لسه انت ما كلمتنيش ما لسه في الدنيا زي ما قلنا بقى اللي يشكر يخرف وجنب بمه ويضرب ويتخطف ويبقى عبيط ويجيب نجوم السماء الكأس الدهاقه لا يسمعون فيها اه الحرب قامتاً بيه لا يسمعون فيها ايه لغواً ولا كذابة بزاي ليه بزاي قمر الدنيا عم بزاي خمر الدنيا عم لا يا حبيب دي بقى لا يسمعون فيها سألوا بقى السؤال هيدا فيها دي تعود على ايه ضمير فيها ها ها ها اللي هي إيه, إيه؟, اللي ايه قالوا في الكاس اللي بشرموه الكأس اللي بيشربوه وفيها بمعنى بسبب اللي بسبب الكأس دي لأن الكأس دي لما تشرب في الدنيا بسببها يحدثها اللغو واللغط والإساءة وإن يعتبر بعض على البعض والكلام الخائد جدع وهو أحمر ويقول زبا عز يقول بقى ويخرق لا كأس الأخر يا عم ما في هذه الكلام ده خالص ما في هذه الكلام ده خالص ها لا يسمعون فيها لغوا اللغة هو الكلام الصاقط الذي لا خير فيه ولا كذابة يناحر بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعضا ويكذب بعضا سكرانين بحاجة يبقى كل هذا الله الذي يحدث بسبب خمر في الدنيا لن يكون في, في الأخير فان قلت فيها أي في الكأس أي بسببها ماشي وإن قلت فيها أي في جنة ما بيتسمعش فيها لا لاغ ولا تجذيب يبقى معنى كده انت طول ما انت في الجنة لا لاغ ولا تجذيب بقى حتى لو شربت مش هيصدر منك ايه لا لاغ ولا تجذيب لن يكون هناك كلام ساقط يبقى ربنا عوالك في الاخره بخمص وغير ذلك ربنا وصفها بقى في آية تانية. لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ما يذكرش ولا عقله ها يزود يبقى طعمها طيب. يا واحد خمرة الدنيا روح خلي مشربوه كده يقوله عبارة يا ابن عن جلة هو مشرب حاجة مرة وتقرف لكن هو تعود عليه هو الشريط بقى وذلك هو يبقى ودد بخلاص يربى وبيقلي خلاص ليه حاجة مؤرف حاجة مؤرف يبقى طعم جلة في الاخرة لذة للشاربين يبقى اختلا الطعم خلاص هي بدهن تقول بالعقل زي بجمع كل عندي مع بعضها هيك وبقول لك كل ايه بتجيب لك ايه بتجيب لك وصف روح ايه ثالثا لأ لاغوا فيها ايه ثالث تقول لك لا يصبعون عنها ولا ينزجوا. خلاص ما بيزولش العقد يبقى طبعا حلم ما فيش زوال العقد ما فيش ام ثالث لا لغوا فيها ولا ايه ولا تأسيمها ما فيش كلام دهش وهنا لاغوا فيها ولا كذابه ما فيش مع فيها كلام ساقط ملوش لازمة ولا يتطاح الشاربون مع بعضهم وقد غاب عقلهم فيكذب بعضهم بعض, بعضهم بعض ويلعب بعضهم بعض مفيش الكلام بخالص ولذلك القضية الخطيرة دي عشان تفهم مخازي الخمر بقى الايام ان كانت الخمر مباحة وقعت واقعة مع سيدنا حمزة وعلي بن نبي طالب بسبب الخمر نساء خمر تعرف قد إيه بقى خمر الدنيا دي مبرة وتوصلت للكفر مش للزنة بالأم كمان والكفر والكفر وسترى أن الحمزة قال كفرا وهو لا يد قال كفر وهو لا يد وهو لا يد سبحان الله فتعرف فده شيء إن شاء الله تعالى لو عايش تكمله يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك مش يوم الاثنين القادم الأسبوع القادم بدايه من الأسبوع القادم لقاءاتنا هتبقى كل يوم خميس الخميس اللي جاي ده انت خدت درس الاسبوع ده خلاص اهو الاسبوع اللي جاي لقائنا فيها هيبقى يوم الخميس يعني هعدى عليك يوم الاثنين اللي جاي مش حالا ثلاث اربع قعده الايه الخميس ليه ان شاء الله كل يوم اثنين بقى هتشوفني بره بس مش في المدرسه هتشوفني على قناه الناس من 8 إلى 10 كل يوم اثنين ان شاء الله. أعتقد فيك ونشي أنت شفت الامس الامسا حالة. فان شاء الله كل يوم اثنين من 8 إلى 10 إن شاء الله هكون على قناة الناس باذن الله ان شاء الله وقدر وطبعا برضو الحافظ موجودة وبوكرا دينا نبقى في قناة الحافظ من الساعة 11 وهيكون في صحبتي يعني ابن الحبيب الشيخ محسن عفوه ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك. نشهد أن لا إله إلا الله، نسأل كرمت ربولي، اللهم اقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأشكر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله. عليكم.